التي لا تنفد ما لاستمسك بها وتحلى بها كان في زمرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منث الله بقلب سليم وقد تحدثنا في الدرس السابق عن صدق لهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله وأمانته وعفته وما يزال الكلام موصولا في هذا الباب وقد تعمد القاضي أيض رحمه الله تعالى أن ياتي بنماذج من الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم من عدائه يعني أنه لم يذهب إلى عمر ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لعلي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذهب إلى هرقل ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي سفيان ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي جهل ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم اعداؤه وألد أعدائه ومع ذلك كذبوه صلى الله عليه وعلى وسلم وصدقوا في الوقت نفسه يعني صدقوه وأنه صادق الأمين ولكنهم حرموا الإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهنا يضيف القدع يد رحمه الله تعالى أشخص آخر من صنادي قريش، وهو يرفض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذابا أو أن يكون صلى الله عليه وسلم ساحرا. إنه النضر بن الحارث النظر ابن الحارث قال لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر والله ما هو بساحر يعني هكذا تفهم قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سبحان الله إنك لا تهدي من احببت هذا نظر بالحال قتل صبرا ليوم بدر قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يعني حبسا حتى حتى حتى مات على شركه ولا يعذبه الله قال قد كان فيكم محمد غلاما حدثا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم غلاما شابا كان النبي صلى الله عليه وسلم فتى كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا رجلا تاجرا وكل هذه الاوقات وكل هذه الازمنه في عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ارضاكم فيكم بمعنى انكم رضيتموه وأصدقكم حديثا كان في هذا في هذه المده كلها أصدقكم حديثا وأعظمكم امانه كان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا كنتم تعرفون أمانته حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب تشتوم الشيب بدأ في صدغيه يعني عن ماذا عن بلوغه صلى الله عليه وسلم أربعين وبدأ صلى الله عليه وسلم أشده حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحب بمعنى إذا كان غلام حدث أرضاكم وأصدقكم وأشدكم أمانة كيف تقولون إنه ساحر وقد ظهر الشيب في صدغيه يعني عندما ينضج النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مرحلة النجي ومرحلة التباتي ومرحلة القوة والشد قلتم ساحر والله ما هو بساحر فأقسم لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن, لم يكن ساحر يعني انظروا كيف كانت قريش تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينها يعني في فيما بينها وفي الحديث عنه ما لم لمست يده يدا امرأة قط لا يملك رقها يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه ما لمست يده يدا امرأة قط لا يملك رقها او لا يملك رقابتها لا يملك رقها أو لا يملك رقبتها يعني ان لم تكن في عصمته كزوجة او لم تكن في عصمته كامه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مس يد امرأة قط نعم اتى هذا الحديث ليناسب الترجمة في ماذا في عفته صلى الله عليه وسلم يناسب الترجمه في عفته صلى الله عليه وسلم وفي حديث عن علي رضي الله تعالى عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة أي أصدق الناس كلاما وحديثا وقال في الصحيح ويحك فمن يعدل ان لم خبت وخسرت الا معدل قال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي ويحك فمن يعدل إن لم أعدل هذا عربي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أسلم ولكنه ما يزال على جفائه وغلظته التي كانت معروفة في أعراب البادية أو هو منافق يعني أختلف هل هو منافق أو كان إنسانا يعني غليظ القلب كان إنسانا في جفاء ما يفرق بين أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يخاطب شخص آخر فصدف النبي صلى الله عليه وسلم يفرق قسمة يفرق شيئا ما فقال يا محمد هذه قسمة ما اريد بها وجه الله لم تعدل فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إلا معديل فقال له عمر رضي الله تعالى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه نبي صلى الله عليه وسلم لا يريد نبي صلى الله عليه وسلم نحية السياسية كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر الناس سياسة أو أحدق الناس أو أعلم الناس بالسياسة فنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه بل يرأف بهم ويشقق عليهم ويصلح حالهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم ويربهم ولكن لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فلما خرج ذلك العربي قال لهم إن هذا في أصحابه أو في أصحاب له سيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية في إشارة إلى الخوارج الذين خرجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام نعم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثماء فين كان اسمه كان أبعد الناس منه. سبق لنا هذا الحديث وبيّن أن التخير إنما يكون هنا بين أمرين مباحين، ما بين أمر مباح وأمر غير مباح. هذا لا يخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يفعل خيراً أو يفعل شراً. ولذا ولهذا قيد هذا هذا التخير بما لم يكن اسمه. فان كان اسمه كان أبعد الناس منه؟ من إذا فالتخير بين أمرين مباحيني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فيما فيما من بعد وينما فداء داء إلى آخر يعني تخيرات التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فيختار فيختار صلى الله عليه وسلم منها الأيسر من الأمور ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشد لي ليكون أولا ليكون قدوة صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يقتدي الناس به إذا أخذ به إذا أخذ بالأيسر ولم يأخذ به بالاشد كما في الهجره هجره النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اختفاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في غالي طور ثلاثه ايام ثم بعد ذلك يعني غير الطريق نحو المدينه والرا يريد المدينه والرا نحو الجنوب يعني ذهب نحو اليمن ومن ناحيه اليمن ذهب نحو البحر وهكذا حتى لا يدركه الناس في طريقه هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصره وهو صلى الله عليه وسلم يقين بأن الله سبحانه وتعالى مبلغه مراده ولكن مع ذلك يأخذ بمثل هذه الأسباب التي هي أيصر فلماذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم كما خرج عمر وقال للناس شاهد الوجوه ها ويدعو عليهم بالويل والتبور في, في, في رحاب الكعبة ويطوف سبعا ويخرج نبي صلى الله عليه ما يصدر أحدنا أن يتبعه ولكنه لم يفعل لأن هذا ليس أحدنا يقصد به فيه صلى الله عليه وسلم وذلك يقول عمر الذي آجر هاجر جهرا يمثل نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هاجر خفية يمثل الأمة كلها يمثل الضعفاء المصدعفين الذين لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضه اذا ما خير بين أمرين أي أمرين مباحين لا من التقييد إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما كان إثما كان أبعد الناس عنه أنا سأقل عيد رحمه الله تعالى عن المبرد تعرفون المبرد النحوي اللغوي المعروف أبو العباس المبرد صاحب كتاب الكامل صاحب الكتاب, الكتاب الكامل قال قسم كسرى أيامه قسم كسرى كسرى هو أنو شروان والملك فورس قسم أيامه فقال يصلح يوم الريح للنوم يعني لك كانت الريح شديدة يعني يخلد ليش للنوم يصلح يوم الريح للنوم ويوم الغيم للصيد لكن الغيم يخرج للصيد ويوم المطر للشرب واللهوى أي للشرب الخمر واللهوى ويوم الشمس للحواء يوم الشمس تسوق وقضاء قضاء المآرب لأنه هو يوم لغيب يوم الريح للنوم إذا هبت الريح فخذ خذ راحة لك ويوم الغيم للصيد ويوم المطر للشرب واللهوى. ويوم الشمس يعني اذا كان اليوم ضحوان فاقضي حوائجك قال ابن خاله ويه معلقا على هذا ما كان اعرفهم بسياسه دنياهم ما كان اعرفهم بسياسه يعني ما اكثرهم معرفه لسياسه دنياهم كيعرف اليوم الذي يستاذ فيه واليوم الذي ينام فيه واليوم الذي ثم قال قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعني الدنيا حسبها كما كما أول حال بالنسبة للناس اليوم غير المسلمين اليوم أكثر الناس يعني تثقين لحياتهم وضبطن لحياتهم وأعمالهم وتسير شؤونهم على ش ما عندهم إلا الدنيا صمتواها كل شيء وقالوا الناس ضبطن لهذه الأمور المسلمون صلى ان يرد أن يرد بنا وبهم ردًا ردًا جميلة. يعني قالوا ناس ضبطا لمواعدهم ولأوقاتهم ولأعمالهم ولشؤونهم الدنيوية المسلمون هنا أراد القاضي عبد الله تعالى أن يبني على هذا التجزي وهذا التقسيم للوقت أن يبني عليه تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يعمل مقارنة بين تقسيم الكفار والمشركين لأوقاتهم وتقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته يعني كيف يستغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته وكيف يروي الرسول صلى الله عليه وسلم قصة كبيرة للناس من, من, من وقته هذا هو الهدف وهذا هو السبب من أجل الاتيان بمثل هذه القصة قال ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزء جزءه أي الذي هو لنفسه بينه وبين الناس فكان صلى الله عليه وسلم يستعين بالخاصه على العامه ويقول أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغه فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جزأ وقته أثلاثا ثلثا لله تعالى في الصلاة والذكر تهجد والدعاء وغير ذلك مما يجعل الإنسان متبتلا كما أمره الله عز وجل تبتل اليه تبتلا منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى هذا جزء لله سبحانه وتعالى وجزءا لأهله نبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغفل عن أهله عن زوجاته وهنا أكثر من, من زوجة كما تعرفون وعن أبنائه وعن بناته وعن أقاربه عموما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد هؤلاء يعني ويصلهم صلى الله عليه وسلم ويسأل عنهم ويربهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم كما أمر الله عز وجل بالصلاة والصبر وأمرها لك بالصلاة واستابر عليها فكان صلى الله عليه وسلم يراعي حوال أهله فكثيرا ما ينسى الإنسان أهله ليس لينشغاله بالله سبحانه وتعالى وحده ولكن إنشغاله بدنياه يعني يخرج من داره قبل الفجر ولا يعود إلا بعد بعد العشاء أو بعد منتصف الليل. فلم يرى أولاده تركهم نائمون ووجدهم تركهم نائمين ووجدهم نائمين فأي نحقهم قل مثل ذلك في الزواج قل مثل ذلك وهكذا فإذا سئل يعتذر بان الظروف لا تسمح وأن الشغل شاغل وأن كذا إلى اخره فيعتذر بمثل هذه الأمور يعني بغي الإنسان أن يضبط وقته وأن يجزئه وأن يعطي لكل ذي حق لكل ذي حق نعم جزءا لله سبحانه وتعالى وهذا الجزء ينبغي أن نستحضره وأن نعطيه ما يستحق من الخشوع والحضور ومراقبه الله عز وجل في السر والعلانية ومحاسبة النفس على ما فعلت بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويحاسبنا على الفتيل والقتمير وعلى كل ما نتي وما, وما نذر هذا جزء لله سبحانه وتعالى جزء للأهل كما ذكرنا ان الانسان يعني يؤدي واجبهم يؤدي لهم حقوقهم يسالوا عن حاجاتهم يستمع الى شكاواهم يستمع الى همومهم وغمومهم من اجل تسديدها وقضائها حتى لا يكونوا يعني محرومين من توجيهاته محرومين من نصائحه الى غير ذلك وجزء لنفسه جزء لنفسه لراحته السراء ليخلو بنفسه ليعطي لنفسه قصة من الراحة ولكن هذا الجزء لنفسه أيضا قسمه بين الناس هذا الجزء الذي خصوه لنفسه يعني تحامل عليها تحامل على النفس فأخذ من هذا القصد فجعله للناس فجعل وهذا هو بالقصيد في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك لنفسه شيئا جزء لله جزء للأهل وجزء وجزء للناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك من الصحابه رضي الله تعالى عنه كان مع ذلك صلى الله عليه وسلم يستعين بالخاصه على العامه خاصة الذين يحيطون به صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه يستعين بهم على التعرف على احوال الناس يستعين بهم على التعرف على احوال الارامل واليتامى والمساكين والمحتاجين فكان ابو بكر ياتي يعني يسدد حاجات هذا وعثمان يسدد حاجات ذاك وعلي يسدد حاجات وهكذا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخاصة لقضاء حوائجي العامة ويقول أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغي يعني بلغني حاجة ديال من لا يستطيع أن يصلني بحاجتهم ثم وعده النبي صلى الله عليه وسلم وعد من يبلغ حاجات الناس ويكون في خدمة الناس وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن يوم الفزع الأكبر فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر حديث خرجوا التلميذي في الشمائل يعني أن الذي يكون في حوائج الناس الذي يكون في عون الناس الذي يسدد حاجة الناس الذي يقوم يعني يساعدهم يشفع لهم لقضاء حوائجهم هذا يؤمنه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر ويجعله من الامنين يعني معظم هذا هذا الأمر أن تدخل الطمأنينة على شخص في هذه الدنيا فيدخل الله عز وجل لك الطمأنينة يوم الفزع الأكبر أن تفرج عن مسلم هنا كربة فيفرج الله عز وجل عنك كربة من كربات يوم القيامة وكربات يوم القيامة يعني أشد الكربات كربات يوم القيامة هو يعني ما تستطيع أن تتصورها مهما بلغت في التصور والتفاهم ولكن كربة الدنيا بسيطة فإذا انت أخاك على سد خلاته وكشف قربته إلا وأبأمنك الله عز وجل يوم الفزع الأكبر من القربات ومن الحاجات نعم هذا شيء عظيم جدا هذا شيء عظيم جدا يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هو متصفا وكان هو متصفا به من هنا تعلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما يقول والله لو هلكت شات على شات الفرات او لو عثرت بغلة على شات الفرات لخفت أن يسألني الله عز وجل عنها لما لم تم تمهيلها الطريق يعني أنه يتحسس أن حاجات الناس وحتى حاجات البهائم في دولته هو مسؤول عنها يتحسس المسؤولية عن عن عن, عن هذه الأمور فيقضيها رضي الله تعالى عنه وأرضه سوياً بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الحسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحداً بقرف أحد ولا يصدق أحداً على أحد ن ليس سما لا يأخذ أحدا بقرف القرف هو العيب، قرفه يقرفه يعني عابه يعيبه، أي لا يأخذ شخصا بعيب شخص آخر له، يعني يأتي شخص فيعيب لك شخص آخر، فيقول لنا فلان فيه كذا وكذا، فليس من الأدب أن تأتي مباشرة لذلك الشخص فيقول فيك كذا وكذا وكذا، يعني لا تصدق فيه ذلك الشخص ربما حمله على ذلك. نوع من الخصماء او العداوه أو الشمات أو غير ذلك من الامور التي تكون بين الناس لا بد من التثبت حتى ترى ذلك العيب أنت بنفسك ثم بعد ذلك تعاتب أو تؤدب أو تفعل ما يصلح لذلك الشخص ما يصلح لذلك الشخص الذي يعني رأيت منه ذلك أما أن تصدق الناس فلن تبقي لنفسك يعني صديقا ولا حميما ولا قريبا إذا كنت تصدق الناس فيما يقولونه قد قيل ما قيل إن صدقا وان كذبا ذلك من قولي يعني اذا قيل ان الناس ما اكثر ما يتكلمون لو استمعت اليهم لستمعت الى عيوب في زوجتك لسمعت الى عيوب في ابيك لسمعت الى عيوب في امك لسمعت الى عيوب في ابنائك سمعت الى عيوب في اصدقائك سمعت الى عيوب في كل من يحيط بك اذا لن تبقي لنفس إلى, الى نفسك ولا ولا اقرباء اذا النبي صلى كان يصدق أحدا في أحدين فيما يتعلق بالقرف أي العيب والتهمة ما يصدق ولا يصدق أحدا على أحدين وكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تبلغوني مثل هذه الأمور حتى أخرج إليكم سليم الصدر ما تبلغونيش هذه العيوب وهذه الأمور التي تكون من, من بني البشر لا تبلغوني إياها لأن حتى أخرج إليكم سليم الصدر لأنه إذا بلغوا هذا عن هذا وهذا عن هذا ما الذي سيحدث أن كل واحد منهم سينذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اتهمه به شخص شخص آخر شخص آخر فما كان منه إلا أن يعني يشك في الجميع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق أحدا لا يصدق أحدا في أحدين نعم وذهب وقال أبو جعفر الطبري أن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالتي قلت ليلة لغلام كان يرعى معي لو بصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم فجعلت أنظر فضرب على أذني فنمت فما أيقضني إلا مس الشمس فرجعت ولم أقضي شيئا ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك ثم لم أهم بعد ذلك بيسو هذه القصة تبذت عند الطباري وأخرج أبو نعيم في الدلائل وابنه كثير في البداية والنهية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب سيرة يعني تتحدث عن هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى ما يغشاه الشباب قد اشترنا إلى هذا لما تحدثنا عن العفة وهذا تمام الحديث عن العفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وهذا معروف فقال ذات يوم لغلام معه أي لراء آخر هذا رعين وهذا رعين وكل واحد منهم له قطعة أو قطع من الغنم فقال لصاحبي له أبصرت لغنمي يعني أنه يسهر له على حفظ غنمي حتى, حتى يعود من مكة تعد من, من من مكه في الليل طبعا في النهار يسرح الغنم كانه بقى كانه بها قال فلما كان بمكه يعني بمدخل مكة سمع عازفا ومزامير يارس بعضهم قال فجلست انظر انظر هنا انتظر اجي بمعنى انظر الى المعازف وانظروا الى ينتظر أن يخرج الناس أنظروا هنا بمعنى انظرونا نقسب من نوركم اي انتظرونا كما في حديث ابن عمر رضي الله اذا اصبحت فلا تنظر الى المساء وإذا امسيت فلا تنظر الصباح وفي رواية فلا تنتظر الصباح فلا تنتظر المساء المراد بالنظر هنا هو ماذا الانتظار الانتظار يعني جلسنا مستمي ينتظر ان يخرج الناس كالعاده ان يخرج الناس من اجل الصماريه والاختلاط وشرب الخمور وغير ذلك من الأمور فضرب الله عز وجل على عينه فنام صلى الله عليه وسلم فما أيقظه إلا مس الشمس بما ذلك كله دز والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه شيئا عصمه الله عز وجل عصم الله عز وجل عينه فلم ينظر وعصم الله عز وجل سمعه فلم يسمع فضرب فلما ضربته الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم يهرول إلى الى غنمه قال فعاوز نفس الفعله مرة أخرى فوقع له مثل ذلك فأخذ الله عز وجل عينيه فنام حتى يقضه حر الشمس قال فلم يهم بشئ من سوء بعد ذلك فلم يهم بعد ذلك بشئ من السوء بمعنى الله عز وجل عصمه قبل البعتة هذا دليل على أنه معصوم قبل البعتة كما هو معصوم بعد البعتة صلى الله عليه وسلم معصوم من ناحيتين معصوم من أن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الصغير منها والكبائر ومعصوم من أن أن أن بمعنى أن يأتي واحد بسوء أن يقتل واحد أو يغزر به أحد أو يغسله واحد فهو معصوم من الناس والله يعصمك من الناس ومعصوم من المعاصي حبيد الله عز وجل من أن يرتكب صلى الله عليه وسلم المعاصي هذا يدل على عطفه صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل وأن الله عز وجل خلقه على أكرم خلق وأعظمه وأجمل نعم الفصل الحادي والعشرون انتقل من القادة عياد رحمه الله تعالى إلى فصل آخر ليتحدث عن مجموعة أخرى من المكارم وليس عن مكرومة واحدة نقول يجميل يجمل لأنه بلغ الواحد والعشرين من الفصول ولم يستقرئ ولم يعني يستكمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجمل فقال باب الفصل الواحد والعشرون الوقار والصمت والتؤادة والمرؤة وحسن الهدي خمسة خمسه من الأخلاق الخلق الأول الوقار كان النبي صلى الله عليه وسلم وقورا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقورا تعالوا الهيبة والوقار يعني تعالوا وجهه صلى الله عليه وسلم والصمت كان صمته صلى الله عليه وسلم أكثر من من كلامه وإذا ك... وإذا صمت النبي صمت في تأمل وتفكرين وتذبّر لم يكن صمت صلى الله عليه وسلم عن ذهول وعن غفلة ولكنه يكون عمادا أن تفكرين وتذبّر والتأذى التأذى هي التأني والتربيط في الأمور لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عجولا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بتصرف العجول الذي يسمع شيئا فيقوم من أجل تنفيذه أو من أجله العقاب لأجله أمه إلى ذلك وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بالتؤدى والتأني والتثبت حتى يعني لا, دا دا يعني لا تصدر منه صلى الله عليه وسلم أخطى كما لا تصدر منه أخطأ صلى الله عليه وسلم والمروءه المرؤة هو أن يكون الإنسان امرا حقا والمروءه هي أن يتجنب الإنسان كل ما يعاب عليه ولو كان مباحا ولو كان مباحا فالمتقي من يجتني بالكبائر ويتقي في الأغلب الصغير ولكن زياده على ذلك أن, يكون أن تكون فيه مرؤة والمرؤة أن يجتني بشأن يعب عليه أن يجتني بشأنه هو مباح لسائر الناس ولكن بالنسبة إليه يعني لا ينبغي أن يفعله لا ينبغي أن يفعله فالمرؤة كالأكل في السوق مثلا أو نوع من الركوب على نوع من البهائم أو السيارات حتى أيضا من المرؤى أن يلبس الإنسان لباسه يعني هندامه إذا كان مثلا إماما يلبس إمام يلبس لباس الإمام إذا كان معلما يلبس لباس المعلم إذا كان طبيبا يلبس لباسه يعني يظهر في مظهره وظيفته يظهر في مظهره عمله يعني هذا هذا له ثقله وله كانت مكانته في حياتي في حياة الشخص يعني لا ينبغي يعني يتساءل الانسان في هذا ف يعني يعتني بهندامه يعتني بصحته يعتني بحالته يعتني بهديه لأن ذلك كله من المروءه ذلك كله من المروءه كما وحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو احسن انواع الهدي الهدي هو السمت الحسن وما يكون عليه الإنسان ما, ي... ما يكون عليه إنسان من الخلوق ما يكون عليه إنسان من الطبع أدوه الهدي وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كما في الحديث لن أصدقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق صلى الله عليه وسلم من هنا أخذ الإمام القيم رحمه الله تعالى النوانة كتابه زاد معد في هدي خير العباد فكان يعنون في كتابه هديه صلى الله عليه وسلم في كذا، هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة هديه صلى الله عليه وسلم في الحج هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح هديه صلى الله عليه وسلم في التداوي هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات هديه هديه يعني طريقته صلى الله عليه وسلم وسجيته صلى الله عليه وسلم فيما يمارس من العمال سواء كانت هذه العمال تتعلق بالعبادة أو تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بالسلوك والأخلاق وسائر التصرفات نعم إذا حسن الهدي قال وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومرؤته وحسن هديه فحدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة وعارضت بكتابه قال حدثنا أبو العباس دلائي أخبرنا أبو داري الهراوي أخبرنا أبو عبد الله الوراق حدثنا اللؤلؤي عن حدثنا أبو داود حدثنا عبد, الله عبد الرحمن بن سلام حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب عن عمر بن عبد العزيز عن وهيب سمعت خارجة بن زيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من اطرافه من عاد القدعي رحمه الله تعالى في كل فصل أن يتبرك بسند من أسانده ويمر من خلال ذلك السند على عظيم من عظماء الرواية وعلى عظيم من عظماء المؤلفين في في النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلك هنا طريقا مختصرا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي درن الهراوي كما تعرفون أبو درن الهراوي المعروف برواية البخاري أحمد الله تعالى عليهم جميعا بطريقته عن أبي داود بسند عن أبي داود صاحب أبي داود صاحب السنن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان خارجه بن زيد يقول خارجه بن زيد خارجه بن زيد, زيد زيد بن من زيد بن ثابت زي خارجه بن زيد سمع سمع سمع من, من من التابعين يعني هذا الحديث حكمه مرسل حكمه مرسل نعم هذا الحديث حكمه مرسل لأن خارجة ابن زيد ليس من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك خرجه أبو داود أبو داود هنا، خرجه في المراسيل عنده كتاب اسمه المراسيل خرجه في, في المراسيل نعم يقول خارجة ابن زيد كان, رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه ولا يكاد يخرج شيئا من طرافه كان أوقر الناس في مجلسه يعني يعلوه الوقار صلى الله عليه وسلم في المجلس فكان مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن المجالس وقارا يعلوه الوقار يعلوه الهدوء تعلوه الطمأنينة ثم بين السبب في ذلك فقال لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مثلا ساقه أو رجله في المجلس أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف عن ذراعه أو ما إلى ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ستيرا كما كما مرة في في صفاته أو في خلوق الحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم شدة الناس حياء من العذراء في خدريها كن النبي الله لا يخرج شيئا من طاع هذا هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم فرض الوقار على أصحابه رضي الله تعالى عنهم بحيث لا يستطيعون أن يتكلموا جهرا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا همسا إذا تكلموا تكلموا فيما بينهم همسا فإذا دخل رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلموا بكلامين مرتفع ولا يعرف ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مرتفع أيكم محمد فيشار الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقنه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالصوت وانما يشار تكون الاشاره من الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كان انس رضي الله عنه يقول كنا نتمنى ان ياتي احد من الباديه يعني شي واحد من من الباديه اللي هو فيه واحد نوع من واحد ان ياتي احد من من الباديه فيسال النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد لانه ما نستطيع أن نسأل الصحابي ما يستطيع أن يكتيروا الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عبد الله بن أبى سرح الله ما كان أحد أكتر حياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا تلأت عشرة كلها في القرآن الكريم يعني أسئلة الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم كلها في الكريم 13 مرة كلها في الكريم الأسئلة الصحابة رضي الله وسهلا وكانوا يتمنون أن يأتي أحد من البادية بيسأل وقال هذا الكلام لما جاءهما لما جاءهم الضيمان وبنو تعلابا وافدوا قومه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد يعني يتكلم بكلام مرتفع وبكلام لا يفهم يعني بدندنة العرب فأشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المتكئ الأبيض فقال يا محمد يعني هكذا بكل جرأة وبكل إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. لأن ذلك دا دائما ذلك دا دا دا دا دا الذي الخاوي كما سيقوله الفارغ يظن أنه العالم هو الذي هو الواحد الذي يعلم الذي لا يعلم شيئا يظن أنه هو الذي يعلم. أن يعلم فقط. فقال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. آه يشدد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل على وحي يشدد على العرب الذي لا يعرف من الحق شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك اودي غرسه لا شيء مشكل سعت صدره صلى الله عليه وسلم ورأفته وشفقته على على مثل هؤلاء قال الله أرسلك قال النبي الله أن تصلي هذه الخمس اللهم نعم الله أمرك أن الخمس. اللهم تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقراء اللهم نعم حتى كمل له يعني أركان الإسلام فقال له دمام بن سعلب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا وافد قومي وأنا دمام بن سعلب سأبلغ من ورائي. فخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقها الرجل يعني فقها في لحظة لماذا؟ لأن هذه الصفة دياله وهذه الجرأة دياله يعني جعلته ماذا؟ بسرعة يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الهدوء وبهذا الوقار وبهذه المعاملة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقان فيما يقول. هو يتكلم بكلام مرتفع والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام المنخفض، ويضيف صلى الله عليه وسلم كلمته نعم، يضيف اللهم نعم، اللهم نعم، ففهم الرجل أن هذا السلوك لم يكن سلوكا عاديا، ولم يكن سلوكا يعني يوجد عند كل أحد، فشهد شهادة الحق وعرف بنفسه، يعني اصبح فقيها. عرف بنفسه ووعد أن يخبر من وراءه من من, من قومه فقال انس فتمنينا ان ياتي مثل هذا الرجل فيسأل نبي صلى الله عليه وسلم ونحن ونحن نستفيد نعم وروى ابو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المجلس يحتبي بيديه وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محتبياً يعني كذا بحاله كا فيجمع بين بين ركبتيه إلى صدره يعني يضم فخذيه إلى بطنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني يجلس مجتمعاً لا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مادا رجله أو رجلون إلى لليمين ورجلون إلى اليسار وما إلى ذلك من أنواع من أنواع الجلسات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مجتمعاً قد سبق أن ذكر الحديث أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد يعني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة حياء وجلسة وقار وعن جابر بن ثمورة أنه تربع وربما جلس القرفسة القرفس القرفس يعني أن صلى الله عليه وسلم يجلس على أليتيه أي على وركيه صلى الله عليه وسلم ويلصق فخديه ببطنه يعني كيلصق فخد يلو معه مع بطنه صلى الله عليه وسلم ويحتبي بيديه هكذا يعني من وراءه من وراء كان كالتوبة يضعه وما في كين التوب أصلاً ويضع يديه هكذا يجمع بهما يجمع بهما صلى الله عليه وسلم ركبته إلى بطنه الشريف نعم وهو نوع من الإحصاب القرص القرفصى نعم وقال وكان كثير السكوت كان بساتم كثيرة السكوت لأن طبعا كما يقال كثير الكلام يضمنه الكذب إذا كان الإنسان يتكلم كثيرا فكترس الكلام يعني لابد أن يخرج في إنسان عن عن التاريخ القوي كان سلم كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعني لا يتكلم إذا كانت إلا إذا كانت هناك حاجة يعرض عن من تكلم بغير جميل يعرض عن من تكلم هذا كله يدخل في وقايى صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الإنسان في غير جميل يعني تكلم في غير ما ينبغي تكلم فيه النبي يعرض عنه كأنه لم يسمع كان فكون كأنك لم تسمع ولم ولم يقول لك ما قال الشاعر يعرض يعرض عنه يعني لا يوبغه طبعا يعني هذا يتنافع عن وقاء وهيبة المجلس ولكن في الوقت نفسه لا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي لكلامه قيمة نعم وكان ضحيكه صلى الله عليه وسلم تبسما ضحيكه تبسما لأن كين دايما حسن بين السيئتين كين القهقها والقهقها مزمومة وكثرت الضحك ثميت القلب والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكيل العبوس أه وأن الإنسان يعني يقبض جبينه ويعبس وجهه هذا أيضا سيئة أخرى الضحك أو القهقها والعبوس وبينهما تبسم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الحسنه بين السيئتين فكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما وربما تبسم حتى بدت نواجده نواجده يعني ما يعني نواجه أن يب حتى بدت نواجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مش حتى بدت لهاته اللحم المشرفة في أقصى الحلق مش هي اللي كتبان كي بنج نواجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أصغر قص صلى الله عليه وسلم في الضحك يعني حتى يذهب وقاره وحتى تذهب هيبته مجلسه ولكنه تبسم لأن التبسم كما نقول دائما هو تعبير إذا تبسم الإنسان واش تعبير ولا ماشي تعبير تعبير إذا تكلمت بكلام فتبسم شخص آخر فهذا كناية عن الرضاء كانه يوافق على ما تقول وإذا تكلمت فلم يتبسم كانه كناية عن ماذا؟ عن عدم الرضاء فين بغي أن تمسك ولذلك هذه القضية يفهمها الناس كاملين شيء واحد يلا بغي يدوز لك شيء كلمة كي يبدأ يعني يذكرها ويخرجها شوية بشوية ويشوفك هل أنت منشرح؟ لهذا الكلام غير منشرح فإذا شرحت له فإنه يتم عليك إفراغه وإذا لم تنشرح له فإنه يحبس ويقول إنما قصدت كذا فيحاول أن يؤول حتى ما خرج منه حتى لا إذن فالتعبير كما قال الشعير فالتبسم تعبير كما قال الشاعر. وكنت جليس قعقاع بن شور وهل قال قعقاع جليس ضحك السن إن تقو بخير وعند الشر مطراق عبوسه. عندما يتحدثون بالشر فإنه يعبس ليفهم الناس عنه أنه لم يرضى بذلك الكلام وإذا تكلم الناس بخير فإنه يتبسم ليفهم الناس أنه قد رضي عن ذلك الكلام ولذلك كثير من الأحاديث أخذ منها الحكم كثير من الأحاديث التي حكت تبسمه صلى الله عليه وسلم أخذ منها حكم الرضا أن نبي صلى الله عليه وسلم تبسم فعل أحدهم من الصحابة كذا وكذا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا من تبسمه الموافقة على ذلك الفعل فدخل من تقاريره صلى الله عليه وسلم لأن السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية دخل من السنة التقريرية ما تبسم فيه النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم بدون أن يتكلم بدون أن يتكلم وقد جمعت الأحاديث التي فيها تبسم النبي النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا اذا كان هذا هو تبسما فان كلام كلامه كان فصلا ومعنى الفصل بيانا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي فصل الخطاب اذا تكلم صلى الله عليه وسلم تكلم بكلامين بين واضحين يعني لا يتعجل حتى لو اراد شخص ان يعده لعده عدا لو اراد ان يحصي الكلمات التي تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لأحصها لا وهذا يدل على ان البيان والتبليغ لا بد له من هذا النوع من الكلام لا يمكن أن تبلغ للناس يعني بكثرتي الكلام عليهم وإنما لا بد ان ان تبين الكلام وتعيده كما في صحيح البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه أو باب من أعاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام مرتين أو ثلاث حتى حتى يتيقن ان الناس قد فهموا قد فهموا عنه كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلاً لا فضول ولا تقصير يعني كي بين أن هذا الفصل أيضاً حسناتنا بين السيئتين بين الفضول والتقصير بين الفضول هو ما يسمى الافراط الممل والتقصير الذي يسمى بالإخلال بالتقصير المخل بالتقصير المخل يعني أنه إما أن يكون مخلاً وإما أن يكون يكون وإما أن يكون مملا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما يكون مملا ولا يكون مخلا وإذا أردت أن تفهم هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم فعليك بخطبه فلن تجد خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم أخذت أكثر من عشر دقائق هو المبلغ عن الله عز وجل المبلغ هو الذي حمله الله عز وجل أن يبلغ هذه الرسالة للعالمين ومع ذلك لم تكن خطبه صلى الله عليه وسلم تصل إلى عشر دقائق أو خمسة عشر دقائق خذ مثلا أطول, أطول خطبة وصلتنا هي خطبة حاجة الودع واشوف تقرأه شحلقة شحلقة باشتقاه ما غادش يصل عشر دقائق أضيف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعلم يعلم بأربعين بأربعين بثلاثين بثنتين بخمسين بسبعين ولا يتجاوز صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسون خصلة من حفده الند خلى الجنة وهي كيت وكيت واحص يحسب لا وإنما يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خمسون من تعلمهن وعمل بهن وعلمهن وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من عشرة كي أعطيك الأرقام التي يمكن أن تحفظ أقل من عشرة ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعود للناس أرقاماً مختلفة الرقم الأول الثاني الثالث عشر الرابع عشر الرابع والثلاث الخمس والخمس ماذا يفهمون عنك لا يفهمون عنك شيئاً للإطالة وللوقوع الفضل في ذلك ولذلك فهم الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة قصيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم كلاما فصلا في كلمات قليلة في أوقات متفرقة مخافة السامة عليهم فكانوا يأخذون كل كلمة فيطبقونها فجمعوا بين العلم والعمل فكانوا علماء زهادا ومرأة في وقت وجيز رضي الله تعالى عنه وأرضهم لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في حصة مقبلة بحول الله لنواصل الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وتؤدته فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون